بسم الله الرحمن الرحيم قت ربت الساعه وانشق القمر وان يرايتين يعرضون ويقولون سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاء تلالا ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء انكر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 فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا لِلْأَرْضِ عَيْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ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 تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكر كذبت ثمود بالنذر فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إن إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُر أَوْ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ مُّشْرِك سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَاذِبُونَ لَشِرٌ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمُ أَنَّ الْمَاءَ اقِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مَّحْتَضَرٍ فنادوا صاحبه فتعاقف عقرو فكيف كان عذابي ونذري اننا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكير كذبت قوم لوط بالنذر ان ارسلنا عليهم حاصبا ان ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّوا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَذُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ سُوقَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِّر وَلَقَدْ جَاءَ آلْ فِرْعَوْنَ نُذُر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر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 وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتِرٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ